an hour انا قال بيمن الشوقه ماه الشوق شوت, شوت وجار الحمامه لا جاءتني وغننتني وانا صابر وان صابر على المكبوت ولا ادري que va وقال على من دلت الكيب فاحت لك. لو تقول حبك دعت للقلب فوت فوت. من زبا وتحبك كم وزعت وردت لي. من يوسى الجوال الله. sama roatli sara ma idasodilame vatelbat tagana azra